اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم أما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل الأمور محدثات كل محدثات بدعة فكل بضعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد أولا يذكر بسنة من آفة السنن في ليلة الجمعة وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وحقه علينا أن نثرا من الصلاة والسلام عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فهذا فعل الله وهذا فعل الملائكة وحلي بالمسلم أن يقتضي بفعل من أفعال الله عز وجل في حديث عبد الرحمن بن عوف أنه كان يماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فانحنى النبي صلى الله عليه وسلم إلى زاوية فسجد سجودا طويلا ثم رفع رأسه فلما سئل صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل بشرني أن الله عز وجل يقول من صلى عليك صلاة صليت عليه بها صلاة وفرواية صليت عليه بها عشرة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ركل عند قبري ملك يبلغني من يسلم علي من أمتي فصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم اليوم إن شاء الله مع المحاضرة الثانية من محاضرات قواعد في علم الحديث المحاضرة الثانية نحن كنا بدأنا الخميس قبل الماضي في المحاضرة الأولى والخميس الماضي لم يكن هناك درس واليوم ان شاء الله مع المحاضره الثانية سنحتاج اولا رابط الرسالة هل عندكم رابط بحث البيان الأثيث في قواعد علم الحديث هل رابط عندكم ولا نبحث لكم عنه هذا الرابط متوفر عندكم الآن تمام. هذا هو رابط المبحث كما ذكرنا نريد من حضراتكم طباعة البحث نريد من حضراتكم تباعد البحث لأن هناك فوائد كثيرة بنمليها عليكم إضافة إلى البحث يعني هذا البحث وحده بيحتاج إلى كتابة إضافات آآ وحواشي آآ بتكون من الأهمية بمكان ولسيما إذا كانت الحواشي يعني بتكون في نفس البحث آآ في آآ مكان واحد فهذا يكون أيضا يعني حفاظا عليها لأن كتابة الحواشي أو الفوائد في شيء مستقل قد تضيع مثلا الكراسة التي فيها الفوائد فنقص هذه الفوائد فعندما تكون الحواشي في الصفحة المقابلة مثلا للبحث بيكون أيضا يعني هذا حفظ لها من الضائعة في المحاضرة الأولى ذكرنا أننا سوف نذكر جملة من القواعد الحديثية أملينا عليكم على سبيل إجمال هذه القواعد التي تصل إلى ما يزيد عن عشر القواعد أو وقلنا أننا في الباب الأول من هذا البحث بحث البيان الأثيث في قواعد علم الحديث سنتلون جملة من القواعد المتعلقة بخبر خبر الأحاد جملة من القواعد الحديثية المتعلقة بخبر الأحاد ولكن ليس لنا أن نبدأ في هذه القواعد إلا إذا ذكرنا ما معنى خبر الأحاد وما هو قاصيم خبر الأحد. فذكرنا في المرة السابقة لا تتذكر أن الخبر ينقسم باعتبار وصوله باعتبار وصوله باعتبار وصوله إلينا ينقسم الخبر إلى خبر متواتر وخبر أحد. ذكرنا مقدمة موجزة عن خبر متواتر وأصل كلمة التواتر. وما هو الخبر المتواتر وما العلم الذي يفيده إلى غير ذلك وذكرنا أن خبر المتواتر هو الذي ينقله جمع عن جمع يستحيل في العادة أن يتواطأ على الكذب وشرحنا هذه الكلمات في هذا التعريف نقول اليوم مستعنين بالله عز وجل أن جمهور أهل العلم وقد يكون اجماعاً أن خبر المتواتر خبر المتواتر يفيد العلم اليقيني يفيد العلم اليقيني لأن العلم عندنا إما علم يقيني أو علم نظري أو علم مضمون في درجات فخبر المتواتر على تعريف التواتر الذي ذكرناه في المرة السابقة يفيد العلم اليقيني أو الذي لا يحتاج إلى بحث ولا مناظرة ولا جدال الذي لا يختلف عليه اثنان ولا ينطط فيه عن علم يقيني يعلمه العام والخاص القاص والداني العالم والجاهل لا يحتاج الى محث ولا استنباط ولا استدلال وهذا الذي عليه جمهور اهل العلم وان كان هناك بعض من خالف في ذلك كابي الخطاب من الحنبلة وعض الشفعية قالوا أن خبر الخبر متواتر قالوا أنه يفيد العلم النظري ما معنى العلم النظري معنى العلم النظري أي العلم الذي يحتاج إلى بحث ونظر ويحتاج إلى استذلال وبحث عن صحته من عدمه فقالوا أن الخبر متواتر يفيد العلم النظري معنى العلم النظري هو الذي ينظر في صحته من عدمه قالوا لأن الخبر لا يثبت أنه متواتر إلا إذا بحث في طرقه فهذا البحث جعله يفيد العلم النظري وهذا القول من الضعف بمكان بل هو خلاف ما عليه اجماع الأمة فالراجح الذي لا شك فيه ولا مطعن فيه ولا جدال فيه أن خبر المتواتر إذا ثلت تواتره أفاد العلم القطعي الضروري اليقين لأن خبر المتواتر على قولهم لو كان يفيد العلم النظري لو كان يفيد العلم النظري لما حصل هذا العلم للنساء ولا للصبيان ولا الناس فلما كان خبر متواتر يعلمه الصبي والكبير والقاص والداني والعالم وغير العالم دل أن خبر المتواتر يفيد العلم اليقيني لو كان يفيد العلم النظري أي الذي يعرف بالنظر والبحث لما حصل هذا العلم لعامة الناس لما حصل لعامة الناس لذلك يعني كما ذكرنا أن القول بأن خبر المتواتر يفيد العلم اليقين القاطعي هذا كما ذكرنا يكون يكاد يكون إجماع يكون إجماع لا العلم كما ذكر الإمام ابن النجار في شرحه على الكوكب المنير قال كون قال كون الخبر المتواتر مفيدا للعلم الضروري قال هو قول وأئمة المسلمين قول أئمة المسلمين وهذا أيضا الاتفاق نقله صاحب المسودة إيش المسودة المسودة في أصول الفiqh، المسودة في أصول فان صاحب هذا الكتاب. طب نعطيكم لوز. اذكر اسم كتاب اشترك فيه ثلاثة. اذكر اسم كتاب اشترك فيه ثلاثة. الجد والاب والحفيد. عارين اسم كتاب. اشترك في كتابته ثلاثة الجد والأب والحفيد هذا الكتاب هو المسودة في أصول الفقه بدأه الإمام مجد الدين مجد الدين ابن عبد السلام ابن تيمية وهو جد ابن تيمية ثم أكمله الإمام عبد الحليم ابن تيمية والد شيخ الاسلام ثم أكمله الحفيد شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. فالمسودة في أصول الفقه صنفه آل تيمية الجد والأب والحفيد. نعم. فبنقول أن في في المسودة نقلوا أيضا هذا الاتفاق على أن الخبر المتواتر يفيد العلم القطعي اليقيني. بل أعطيكم وأزيدكم من البيت شعرا أن خلاف هذا القول خلاف قولنا بأن الخبر المتواتر في العلم اليقيني خلاف هذا القول يعد ليس من قول العقلاء يعني ننظر إلى قول الإمام البروزي في كشف الأسرار يقول. يقول أن إفادة العلم إفادة خ خبر المتواتر للعلم اليقيني قال هو قول جمهور العقلاء يعني بعد استدل بال بالأدلة ها لما ننظر أدلة في النظر ننظر ماذا يقول بيقول الحمد الله أن القول بأن خبر المتواتر يفيد العلم القطعي اليقيني الضروري هذا قول جمهور العقلاء وفي هذا إشارة أن خلاف هذا القول مناقضة للعقل مناقضة العقل والمخالف لا يعتد بمخالفته لأنه ضار هذا القول لا يعد من العقلات ثم ننظر إلى استقراء القرآن باستقراء آيات القرآن نقف على هذه الحقيقة أن الخبر المتواتب في العلم اليقيني. بل القرآن جعل التواتر وكأنه رؤية بصرية يعني قال عز وجل في أكثر من آية ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم ترى كيف فعل ربك بعاد هل قوله تعالى ألم ترى هل هذه رؤية بصرية لا بالطبع سلم ما رأى ما وقع لعاد ولا لأصحاب الفيل إنما قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد أو بأصحاب الفيل هذه وقائع لما تواتر نقلها ونقلها عامة عن عامة عبر القرون صارت تنزل منزلة الرؤية البصرية هذه الوقائع لما كانت معلومة بالتواتر عبر القرآن عن علمها عبر القرآن وعن علمها بلفظة الأمدارة وهذا يشير إلى أن القرآن جعل هذا التواتر بمنزلة المشاهدة بمنزلة المشاهدة نقول لأن لا نطل عليكم في هذه المسألة أن خبر المتوادي لفيد العلم القاطع، وذلك بشروط هي مكتوبة عندكم أن يرويه عدد كثير كما ذكرنا ليس هناك ضابط لهذا العدد الأمر الثاني أن يكون عدد هؤلاء الرؤى كثرة بحيث يستحيل تواطئهم على الكذك الأمر الثالث أن تكون هذه الكثرة في كل طبقة من طبقات السند الأمر الرابع أن يكون مستندهم الحس يقولون سمعنا رأينا حدثنا عندكم مثال الحديث المتواثر قوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وجبت له الجنة هذا الحديث يرويه أربعة وثلاثون صحابيا ويرويه عن هؤلاء العدد جمع كثير من التابعين فوصل إلى حد التواتر والتواتر نوعان تواتر لفظي وتواتر معنوي التواتر اللفظي التواتر اللفظي, اللفظي أن يتواتر الروا على رواية حديث ما بنفس اللفظ دون زيادة ولا نقصان هذا يسمى تواتر معنوي لا مش معنوي تواتر لفظي واضح كده فقوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وانظروا إلى حكمة الله هذا الحديث بعينه يتواتر تواترا لفظيا لأن فيه الترهيب من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يرويه ستون صحابيا منهم العشرة مباشرون بالجنة ثم يروي بعد ذلك عنهم خلق كثير ده مثال للتواطر اللفظي معنى التواتر اللفظي أن يتتابع الرواة على رواية حديث ما بنفس اللفظ القسم الثاني هو التواتر المعنوي التواطر المعنوي والمعنى أن يتواطر وأن يتتابع رواة الحديث على رواية حديث ما بألفاظ مختلفة والمعنى واحد بألفاظ وعليكم السلام بألفاظ مختلفة والمعنى واحد لذلك قالوا مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب رؤية شفاعة والحوض ومسح خفي وهذه بعض يعني هذه الأبيات تذكر جملة من الأحاديث التي تواترت تواترا معنويا أي بنفس المعنى ورواية الحديث بالمعنى عليها جمهور التابعين قال ابن سيرين كنا نسمع الحديث من عشرة كنا نسمع الحديث من عشرة اللفظ مختلف والمعنى واحد إذا من أحاديث التواتر المعنوي أحاديث الشفاعة أحاديث المسح الخفين أحاديث رفع اليدين في الدعاء رفع اليدين في الدعاء لذلك لما تسأل مثلا ما مشروعية رفع اليدين في موضع معين مثل عند الدعاء يعني مثلا حينما نقول في صلاة الاستخارة من المعلوم أن ثلاثة استخارة بيكون الدعاء بعد التسليم على الراجح طب هل نرفع أو لا نعطيكم قاعدة نعطيكم قاعدة مهمة وهي إذا اختلفنا في موضع ما من مواضع الدعاء إذا اختلفنا في موضع ما من مواضع الدعاء نرفع اليدين أم لا نقول أن رفع اليدين في الدعاء قد تواتر. تواترا معنويا فهذا يصلح يكون دليلا على مشروعية رفع اليدين عند كل دعاء إذن التواتر نوعيا لفظي ومعنوي هنا قسم ثالث لا شعندكم شع ولكن أضيفوه للفائدة وأضيفوه للفائدة نصر الشاطبي كما في الموافقات على قسم ثالث من أقسام المتواتر نص الشاطبي على قسم ثالث إن كان هذا القسم ليس مشهورا في كتب أهل الفن بالصلاح ولكن ذكره الشاطبي وهذا سماه شبه المعنوي شبه يبقى ليس تواطر لغضيا وليس معنويا ولكنه شبه معنوي إيش معنى شبه معنوي إيش معنى شبه معنوي شبه معنوي أن تتواطر جملة من الأحاديث تختلف في ألفاظها وتختلف في معانيها ولكن بجمعها من حيث الألفاظ والمعاني تثبت لنا حقيقة شرعية. نقول الثانية تمام. نقول الثانية معنى شبه المعنوي أن تتواتر جملة من الأحاديث تختلف في ألفاظها وتختلف في معانيها ولكن بجمع هذه الأحاديث. تعطينا حقيقة شرعية بالمثال يتضح المقال عندنا حقيقة شرعية بتقول أن الصلاة واجبها الصلاة واجبها هذه حقيقة شرعية استخلصنا هذه الحقيقة وهذا الحكم الشرعي من الأحاديث التي صرحت بكفر ترك الصلاة من الآيات التي توعدت تاريخ الصلاة من الآيات التي نفت أخوه عما لم يصل من الأدلة التي أفادت النهي عن قتل المصلين يبقى بجمع هذه الآيات والأدلة الشرعية التي اختلفت في ألفاظها واختلفت في معانيها أفادت حقيقة الشرعية وعلى هذا فقص هناك فائدة أخرى أيضا تتعلق في تقسيم الخبر هناك تقسيم انفرد به شيخ الإسلام في تقسيم الحديث المتواتر ما ذكرناه من تقسيمات كان متعلق بالمتن إما أن يكون المتن بنفس اللفظ وإما أن يكون بألفاظ مختلفة هذا لفظي وهذا معنوي شيخ الإسلام ذكر سنسا آخر ليس باعتبار نوع المتن ولكن باعتبار المجال الذي يشتهر فيه الحديث لذلك يسمى هذا التقسيم تقسيم الحديث المتواتر باعتبار أهله باعتبار أهله وهذا نص على شيخ الإسلام فباعتبار هذا التقسيم شيخ الإسلام بيقسم الحديث المتواتر باعتبار أهله إلى تواتر عام وتواتر خاص يعني إيه كلام ده القرآن كلام الله متواتر يعلمه العام والخاص الخاص والداني أصحاب النظر وغيرهم فهذا سمى متواتر عند العامة متواتر عند العامة لكن مثلا أحاديث سجود السهو هذه متواترة عند أهل الفقه أحاديث رؤية الله في الآخرة متواترة عند أهل العقيدة أحاديث الشفاعة متواترة عند أهل العقيدة إلى غير ذلك فقصفا رحمه الله الحديث المتواتر باعتبار أهله أي باعتبار المجال الذي ينتشر في هذا الحديث فإذا انتشر بين العامة يسمى, يسمى متواتر عام وإذا اشتهر وانتشر عند أهل, عند أهل فن بعينه يسمى حديث المتواتر خاص واضح كده ثانيا كل ما سبق كان الكلام فيه عن الأثر وعن الحديث المتواتر واضح كده كل ما سبق كنا في المحاضرة السابقة وما تفضل ذكره اليوم كان الخبر فيه عن الحديث المتواتر في تعريفه في تقسيمه في العلم الذي يفيده قبل أن ننتقل إلى خبر الأحد نعطيكم فائدة ما الفرق بين الخبر المتواتر وبين الحديث المتواتر ما الفرق بين الخبر المتواتر وبين الحديث المتواتر أظنكم من أول وهلة تعرفون الإجابة أن الخبر المتواتر أعام فبينهما عموم وخصوص بينهما عموم وخصوص مطلق فكل حديث متواتر هو خبر متواتر لا عكس مش واضح نوضح بمعنى أن الحديث المتواتر يقصد به ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من قوله من فعله تواتر بلفظه تواتر بمعناه يسمى, إيه؟ يسمى الحديث المتواتر أما الخبر المتواتر فهو كل أمر انتشر بين الناس يدخل في ذلك أمور شرعية وغير شرعية بمعنى حدث كسوف مثلا في مكان ما فهذا خبر تواتره الناس وتناقلوه هذا لا يسمى حديث متواتر يسمى خبر متواتر حدثت مثلا زلزال مثلا في مكان ما موت شخص مشهور مثلا شيخ ايمان عالم فتواطر الناس وتتابعوا على نقل هذا الخبر هذا يسمى ايه خبر متواتر فالخبر المتواتر قد يكون شرعي وقد يكون دنيوي في الطب في الجيولوجيا اما الخبر اما الحديث المتواتر فلا يكون الا فيما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم بناء على هذا التقسيم أظنكم أدركتم أن شروط هذا تختلف عن شروط ذاك بمعنى أن وعليكم السلام وحصوركم بمعنى أن الخبر المتواتر لا يشترط في ما يشترط في الحديث المتواتر إذ أن الحديث المتواتر يشترط في, في نوخيه حديث المتواتر مش شرط في في نقله الإسلام، فضل عن العدالة. لما؟ لأن سبب إفادة الخبر متواتر للعلم إنما هو كفرة المخبرين مع استحالة تواتهم على الكذب. ولما نقول استحالة تواتم على الكذب هذا ما حله الإسلام والعدالة. أما الخبر متواتر فلا يشترط في نقله الإسلام، فضل عن العدالة. إذا لو, لو, لو تتابع عدد من الفساق مثلا أو الكفار على نقل خبر مثلا صعود الناس إلى القمر مثلا سعود الناس إلى القمر تواتر على نقل هذا الخبر جملة من العلماء الإنجليز أو الامريكان مثلا فهؤلاء هل هؤلاء أهل دين؟ لا أهل الإسلام؟ لا أهل عدالة؟ لا تواثروا على نقل خبر هذا يسمى خبر متواتر يسمى خبر مت... ليس طبعاً بالطبع حديث متواتر ليس حديث متواتراً. هذا خبر متواتر تتايعوا وتتابعوا وتواثروا على نقله. لا يشترط عندها أن نقول لهم لن نقبل خبركم حتى تكونوا عدولا لأن هذا أمر ليس دنيوي. هذا ليس دينيا بل هذا أمر دنيوي يتعلق بأمور الدنيا فلو اشترط في ناقله فلو اشترط في ناقله للإسلام ولا العدلة هذا هو الفارق بين خبر المتواتر وبين الحديث المتواتر ثانيا الكلام بعد ذلك يأتي عن مقصود قاعدة الباب فكل هذا لم يبدأ في قواعد الفصل الأول كل هذه يعني تقدمه للفرق بين التواتر وبين الخبر المتواتر وبين خبر الأحاد وبين حديث المتواتر وبين حديث الأحاد ثانيا نبدأ الكلام في حديث الأحاد أو خبر الأحاد وتعريف خبر الأحاد تعددت التعريفات ذكرنا منها عندكم واحدا ولكن هي تعريفات متعددة في الكلام عن حاضر الأسئلة لو كانت في اخر الدرس يكون أفضل لا كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من من مغازي من احكام الصلاة طهارة كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى حديث لأنه ما من خبر ولو كان في السنة النبوية الا واستفاد منها جملة من المسائل الشرعية نقول خبر أحد له عدة تعريفات منها قالوا هو ما لم يبلغ رواته مبلغ الخبر المتواتر بمعنى إيه بمعنى قال كل ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدد لم يصل هذا العدد إلى حد التواتر فهذا حديث أحد فيشمل على ما رواه واحدا واحد. فصاعدا واحد اثنان ثلاثة ولو رعاه جماعة دون ان تصل الى حد التواثر فهذا يكون خبر احد خبر احد ونكتعي فد اخرى منها مثلا ان يقال خبر الاحد هو خبر واحد او عدد لا يمتنع توافقهم على الكذب هنا, هنا إيه؟ قلنا لا يمتنع في المتواتر قلنا يمتنع أن يتوافقوا على الكذب إما لاختلاف بلادهم أو اختلاف أسنانهم أو اختلاف مشاربهم أو لكثرة عددهم أما في خبر الأحد فيرويه عدد لا يمتنع أن يتواطأوا على الكذب بمعنى لأنه عدد يكون قلة فلا يمتنع أن يجتمعوا في مكان ما ويقولون سوف ندعي أن فلان فعل كذا وأن النسل فعل كذا أو قال كذا فلا يمتنع أن يتواطأوا على الكذب هذا تعريف آخر من التعريفات التي قيلت احنا سوف نسرد ونذكر أي تعريف لو فيه نظر سنذكر ذلك وفي نهاية الأمر سنذكر التعريف المختار هناك تعريف آخر للخبر, للخبر الأحد قيله هو الذي لم يبلغ حد التواتر هو الذي لم يبلغ حد التواتر ولا يمتنع أن يتواطع أصحابه على اللي كذب تعريف الذي ذكرناه لكن هنا وقفة مهمة جدا حينما نقول عن خبر أحد وليس نركز عشان المسألة لو فيها صعوبة فإن شاء الله بالتدبر بت... والتركيز الأمر إن شاء الله يكون سهلا يسيرا في قولنا عن تعريف خبر أحد أنه الذي لم يبلغ حد التواتر لا يفهم من ذلك أن خبر الأحاد بائما يكون أعداده قلة بل قد يرويه عدد وقد يأتي من عدة طرق ولكنها طرق بعضها أوها من بعض لا تزيده إلى ضعفا يعني المقصود في هذا الكلام أن خبر الأحاد لا يشرب أن يكون دائما رواته في قلة بل قد يكون كثرة ولكنه لا يفيد علم الضروري وإلا فقد تتعدى الطرق قبر أحد ولكن لا تصل من حيث القوة إلى إفادة العلم الضروري لذلك بيقول إمام الباقلاني في كتابه تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل يقول رحمه الله اتفق الفقهاء والمتكلمون على تسمية كل قبر قصر عن هذا العلم أنه خبر واحد ولو رواه جماعة هو ثاني هو ثاني يقول هو المالكي بيقول في كتاب تمهيد هو في هو الدلائل بيقول اتفق الفقهاء والمتكلمون على هو كل خبر هو عن هو العلم هو العلم هو هو خبر واحد ولو رواه جماعة. المقصود من كلامي هذا أننا حينما في خبر الآحاب بأنه الذي لم يبلغ عدده خبر متواتر لا يفهم من ذلك أن دائما رواته في قلة بل قد يتكثرون ولكن كما يقال مثل في الحديث الضعيف أنه قدر من ولكن لا يقوى إلى تحسين لأن هذه الطرق بعضها أضعف من بعض كالأعرج والأعمى كل واحد فيه عيب فبالاندمام لا يزيده إلا ضعفا لا يزيده إلا ضعفا سؤال يتعلق بخبر الأحاد كنا قد ذكرناه مقابل في خبر متواتر علمنا أن خبر متواتر يفيد العلم اليقيني القطعي الضروري الذي لا يحتاج إلى السنباط ولا نظر ولا بحث فخبر الأحاد خبر الأحاد هل يفيد العلم النظري الضروي القطعي لا هذا إنما يكون في خبر المتواتر. أما خبر الأحاد فعلى تفصيل خبر الأحاد الأصل فيه، الأصل في خبر الأحاد أنه يفيد العلم الظني يفيد العلم يعني علم الظني الذي يظن ليس هناك حتى غير الظني بل يفيد الظن أي العلم الذي يظن أنه صحيح لأن الأحد الذين نقلوا خبر الواحد يعسلهم الوهم النسيان والخطأ والأحكام الشرعية لا تبنى على الخطأ والنسيان والوهم نقول الثاني الأصل في خبر الأحد أنه يفيد العلم الظني لذلك يقول السيوطي كما في تدريب الراوي عن خبر الواحد يقول إيه قد قبلناه عملا بظهر الإسناد لا أنه مقطوع به في نفس الأمر لجواز النسيان والخطأ على الثقة بمعنى, إيه بمعنى أننا عندنا عندنا عدد من الثقات نعم هم ثقات لكن لم يصلوا إلى حد التواطر يرون أثرا فهؤلاء لم يصلوا إلى حد التواتر. يرغون حديثاً وهم ثقات ولكن الثقة قد يعتليه الوهم والخطأ والنسيان فهذا هؤلاء العدد من الثقات لم يصلوا إلى حد التواتر فحديث مسمى حديث أحد وهذا من ناحية العلم يفيد العلم الظني إذا الأصل القاعدة العامة أن الخبر إذا لم يصل إلى حد التواتر فهذا يفيد العلم لبكل علم لأن العمل لا حكم آخر سيأتي من حيث العلم فخبر الواحد الأصل فيه أنه يفيد العلم الظني، إلا إذا تنبه إلا إذا احتفت به القرائن إذا, إذا نقول خبر الواحد المجرد عن القرائن يفيد العلم الظني، أما خبر الواحد الذي تحتف به القرائن يعني تحتفي بالقرائن يعني مثلا خبر واحد تلقته الامه بالقبول خبر واحد من الاخبار الاحاد اتفق الشيخان على روايته واحد كده واضح كده خبر واحد مسلسل بالأئمة الثقات كأن يرويه احمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر فهذه قرائن تنقل خبر أحد من كونه يفيد علم الظن إلى كونه يفيد العلم النظري لأن العلوم درجات عندنا أقل أقلها علم الظن يعلوها العلم النظري يعلوها العلم اليقيني القطعي كلام صحب صح. المحاضرة قد تحتاج إلى سماع للمره الثانية والثالثة مع الكتابة والتركيز والدعاء اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلة وأنت إن شئت جعلت الحجم سهل اللهم يمعلي إبراهيم علمنا مفهم سليمان فهمنا وإنما يؤثر المرء الفهم بنية اللهم أخلص نياتنا وارزقنا الإخلاص في القبول وارزقنا الإخلاص في القول والعمل بنقول خبر الأحاد المجرد يعني المجرد يعني لم تأتي معه قرائن خبر أحد ليس في الصحيحين خبر أحد لم تترقاه الأمة بالقبول خبر أحد لم ينقله إما ثقات فالخبر أحد المجرد الذي يعني ليس معه قرائن يفيد العلم الظني أما إذا كان خبر أحد نعم ولكن في الصحيحين أو ترقته الأمة بالقبول أو ينقله إما ثقات أو هو خبر مشهور تعددت طرقه وهي قليل من الضعف والعلل فمثل هذه القرائن ترتقي بخبر الأحاد من كونه يفيد العلم الظن إلى كونه يفيد العلم النظري ومن هذه القرائن أيضا أن تجمع الأمة على العمل بمقتضاه. يعني خبر أحاد كقوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها هذا خبر أحاد ولكن أمة أجمعت على العمل بهذا الحديث فاجماع الأمة على العمل به ينقله من كونه خبر أحد مجرد إلى خبر أحد يفيد العلم الظني لا هنا اللي كتب هذا التعليق في خطأ لا أنا لم أقل ذلك أنا بقول إن خبر الاحاد الذي تحترف به القرائن يفيد العلم الظني مش العلم اليقيني قضح كده يفيد العلم النظري وليس العلم اليقيني قال شيخ الاسلام جمهور اهل العلم من جميع الطوائف على ان خبر الواحد اذا ترقته الامة بالقبول تصديقا له وعملا به انه يوجب العلم قول هجوب العلم يقصد العلم الإيه؟ العلم النظري ولسى العلم الظلم ايضا من هذه القرائن التي تتطقي بخبر احد من العلم الظلم الى العلم النظري الاحاديث التي هي في الاسماء والصفات لذلك بيقول ابن قدامى كما في الاوضاء هو ينقل اتفاق السلف ينقل اتفاق السلف على أن أخبار الصفات توقل وتصدق ويعتقد ما فيها أخبار الصفات الحديث التي فيها الصفات الإلهية نقوم ينقل اتفاق السلف على نقل أخبار الصفات ووجوب تصديقها واعتقاد ما فيها إذا نلخص ما سبق أن خبر أحد المجرد عن القرائن يفيد العلم الظني، أما إذا احتفت به قرئان وأكثر، فهنا يرتقي إلى الخبر الذي يفيد العلم النظري. وتنبه أن خبر الواحد الذي لا تحتف به القرائن خبر الواحد الذي, ب... الذي لا تحتف به القرائن هذا وفدر علمي إيه الظني هذا وفدر علمي إيه الظني يدل على ذلك إيه؟ يدل على ذلك أن خبر الواحد المجرد لو كان بفلا العلم النظري لكان هذا العلم حاصلا بخبر الأنبياء بمعنى إيه؟ هو لما أيد الله عز وجل النبيين بالمعجزات يأتي النبي وهو واحد يقول أنا رسول الله أي النبي يقول أنا رسول الله لما أينه الله بالمعجزات لو كان خبر الواحد يفيد العلم النظري لا احتاج النبي إلى معجزة فلما انضم إلى قول النبي أنه نبي انضم إلي زي إليه جملة من المعجزات لتؤكد صدقهم دل ذلك على أن مجرب اخبار النبي بأنه نبي لا يفيد العلم النظري لذا أيده الله بالمعجزات وكذلك انظروا إلى القاضي إذا جاءه المدعي وادعى شأن بغير بينا هل يقبل؟ لا لا يقبل قوله إلا ببينة وشهود بل ذلك أن خبر الواحد العاري عن القرائن المحتفى إنما يفيد العلم الظني لذلك أن السلم كان يقول إنما أنا بشر إنما أنا بشر وإنكم تخصصمون إلي قال فلعل بعضكم يقول ألحى بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو يتركها ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقضي بين رجلين إنما يقضي بناء على غلبة الظن هو ليس عنده يقين أن هذا صادق إنما يصدقه بالقرائن بالبينة وقد يكون هذا الرجل عند الله كاذب بذلك يقول في حديث الآخر إن الله يعلم أن أحدكم لكاذب قلاصة ما ذكرنا أن من أن الأصل في خبر الواحد المجرد عن القرائن أنه يفيد العلم الظلمي أما إذا طرقته الأمة بالقبول كحديث مثلا لا يمسه القرآن إلا طاهر هذا وإن كان إسناده ليس بالقوة بمكان ولكن طرقته الأمة بالقبول حديث ماء البحر هو الطهور ماءه. حديث أدي على العاقلة كم من أحاديث طرقتها الأمة بالقبول وإن كانت أسانيدها ليست بالقوية ولكن لما تلقاتها الأمة بالقبول وعملت بما فيها ارتقت إلى إفادة العلم النظري إذا بنقول هذا من حيث العلم من حيث العلم خبر الأحد من حيث العلم يفيد العلم الظني يفيد العلم الظني هذا الأصل فيه أما من حيث العمل القضية مختلفة هنا إذا في خبر الأحد نفرق بين العلم وبين العمل خبر الأحد من حيث العلم وفي العلم إيه؟ الظن اللي إذا حسب فيه من حيث العمل فقد أجماع الأمة على وجوب العمل بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أجماع الأمة على وجوب العمل بكل ما صح عن صلى سواء كان متوطراً أو أحد نقل هذا الإجماع قطيب الأغذادي والناوي وابن عبد البر إذن بنفرق بين أمرين بين خبر الأحد من حيث أنه يفيد العلم فهذا العلم الظني أما العمل فيجب العمل بما فيه يجب العمل بما فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة المتلاعنين لم يكن على يقين بالصادق من الكاذب ولكنه عمل بقولهما وكذلك في حديث إنكم تفصمونه إلي أنكم تصصمون إلي إذا في قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر إنما أنا بشر قال ولعل بعضكم يكون ألحم بحجته من بعض قال فمن قطعت له من حق يخي قطع فإنما أقطع له قطع من المرء إذن هنا لم يكن أن يسلم على يقين بصدق من يحكم له ومع ذلك يحكم له إذا هنا نفرق بين العلم وبين العمل عاملا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في خبر وإن كان ليس على يقين من صدق من يقضيه قول تاني النبي صلى الله عليه وسلم كان هل كان على يقين من صدق صاحب الدعوة لا إنما حكم بغلبة الظلم ومع ذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم بغلبة الظلم وعمل بقول هذا القائل قال فمن قطعت له من حق أخي قطعة فإنما أقطع له قطعة من النار إذا بنفرق بين العلم وبين العمل فإن كان العلم ظلي ومع ذلك بنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم العمل فقضى, فقضى لمن هو الحن بالحجة يؤيد مسألة حجية العمل بخبر الأحد أنه يعمل به قياس الأولي. ليه؟ إذا كان الخبر الظلمي لو خبر الأحد أن يكون مستندا للإجماع بمعنى إيه؟ إن الإجماع قد يقوم على خبر الأحد. فلا نحتج به، فلا أن به في باب العمل هذا من باب أولى. هناك أيضا أدلة على وجوب العمل بخبر الأحد. فقوله صلى الله عليه وتعالى فقوله تعالى ورقد بعثنا في كل أمة رسول فهنا يجب العمل بقول الرسول دل أن العمل بخبر واحد من الوجوب مكان وقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة الطائفة تبدأ من الواحد فما زاد فأوجب الله العمل بقول الواحد واحد الناس يذهب لطلب العلم ثم يعود ليقيم الحج على قومه فأوجب الله العمل بقوله لأن الطائفة تطلق على الواحد فصاعدا وكذلك في أهل قباء كانوا في الصلاة فسمعوا المنادي بأن القبرة قد تحولت فماذا فعلوا استداروا وهم ركوع استداروا وهم ركوع وكذلك عمطمان بن عفان عامل بخبر الواحد في وسط حديث فرايع من تمارك في سكنه المتفاهم عن هذا زوجها. وكذلك عمر بن الخطاب بخبر الواحد وهو ابن النبيرة في ذي الجنين، في ذي الجنين. وأيضاً أبو بكر الصديق في قصة مرف الجدة. لما جاءت الجدة تصب مرفها من أبو بكر الصديق قال لا أعلم قضاءً لك من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال محمد بن سلمة والمغيرة بن شعبة حكم عند أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس فبناء على قول هذين لو محمد بن سلم والمغيرة بن شعبة قضى أبو بكر بأن الجد لها السدس رغم أن هذين لم يبلغوا حد التواصل هم اثنان محمد بن سلم والمغيرة ومع ذلك قضى وعمل أبو بكر بقولهما قال ابن الأسير في جمع الأصول أن خبر الواحد قال وإن كان لا يفيد العلم أي العلم اليقيني قال ولكننا متعبدون به أي بالعمل به وكذلك في خبر عائشة خبر عائشة لما اختلفوا في الرجل إذا مسَر ختانا ختان هل يوجب الغسل فاختلفوا فعادوا إليها حدثت بحديثنا النّبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت أحد لكن عمل جمهور الصحابة بخبرها الذي نقلته عن النّبي صلى الله عليه وسلم إذا مست ختانا ختان وجب الغسل وهذا اجمع سكوتي من الصحابة اجمعه على العمل وعلى وجوب العمل لخضر الاحاد وان لم يصل الى حد التوافر. وكان السلم يبعث احاد الرسل منذرين الى الناس وكانت تقوم بهم الحج. كما ذكرنا أثر عمر انه قضى بان دية الجنين عبد أو أمن غرى عبد أو أمن وبهذا الأثر استدل الشافعي كما في الرسالة على حدية العمل بخبر الواحد قال الشافعي لم يكن ليفعل ذلك بخبر إلا من علم أنه حج تثبت مثله وإن كان من أهل الصدق وكذلك قصة مشهورة قصة الطاعون عمر بن الخطاب استدل بخبر عبد الرحمن بن عوف في أه الحديث الذي رواه عن عن النبي إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوا إليها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه وهذا أيضا الإجماع الصحابة عملوا بهذا الأثر الذي يرويه واحد ولم يصل إلى حد التواتر إذا نفرق بين قضيتين في خبر الأحد قضية العلم وقضية العمل الأمة أجمعت على وجوب العمل بخبر الواحد وجوب العمل بخبر الواحد أما من حيث العلم فهو يفيد العلم الظني إلا إذا احتفت بالقراء فهذا العلم النظري نختم إلى هذا الحد إن شاء الله المرة نذكر شبهة القادرية في قولهم بعمل بعدم العمل بخبر الواحد متقن عندهم شبهات نذكرها ونرد عليها ثم نبدأ شاء الله في المرة القادمة في القاعدة الأولى التي تقول إن شاء الله مرة يكون الدرس أسهل ان شاء الله حنبدأ في قاعدة خبر الأحد حجة في الاعتقاد خبر الأحد حجة في الاعتقاد يعني نعتذر لو كان الدرس اليوم أو الدرس مرة سابقة كان في بعض صعوبة لكن إن شاء الله مع بدء القواعد إن شاء الله الموضوع سيكون أيصر سيكون سهل إن شاء الله في المرة القادمة نبدأ في خبر الأحاد حجة فيما بالاعتقاد ثم خبر الأحاد مقدم على عمل أهل المدينة إلى آخر هذه القواعد صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم هذا الله على أعلم ورد العلم إليه أسلم صلى الله على النبي وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا مكانت العليل عظيم اللهم اغفر ذنبنا اولا واخرا وفينا ربنا هم الدنيا والاخره وارض اللهم على الانصار والمهاجره السلام عليكم ورحمه الله وبركاته